وإذا رأىك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هجوا أهذا الذي أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون قلق الإنسان سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون لو يعلموا الذين كفروا بَلْ تَجِيءُ بَنُوتًا فَانْتَهَتْهُمْ فَلَنْ تَسْتَطِيعُوا رَدَّهَا وَلَا هُمْ مِنْ وَلَقَدِ يهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخرون قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم am um. بل من